يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا يتلو عليهم آياته, يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا منهم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 إن سعمتم أنكم أولياء إن سعمتم أنكم أولياء لله من دون الله فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ فَتَمَنَّوْهُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَالِحِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ, فينبئكم, فينبئكم لما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا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 فَاضْرِبُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوك قَائِنَا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ